بوك تو كهكسا كمان كهكسا ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون ما ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي المساعدة اثنين. Mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida. Lem ibni, en jäljababid dumja. Lem juurid ibni, en jäljababid Mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida. Lem turid ibneti, en talaba kurat al kadam. Lem turid ibneti, en ta kurat al kadam. Mu naine ei tahtnud minuga malet mängida. Lem tulid zaujeti zaõžeti en te lläeb ma ei Chatran. Lem tuid d zažeti en teläeb maai Chatran. lapsed ei tahnud jalutskäigule minna. Aröda auledi alla jakuumu binuseha. Äda auledi en lläe jakuumu binuseha. Nad ei tahtnud tubaa koristada. لم يريد أن يرتب الخرفة لم يريد أن يرتب الغرفة لم يريد أن, أن يذهب إلى أسررتهم لم يريد أن يذهب إلى أسرتههم تعط ننت السية لم, لم يسمحله أن يأكل أييسكريم. لم يسمح له ان ياكل ايس كريم. طاي لم يسمح له ان ياكل شوكولاته. لم يسمح له ان ياكل شوكولاته. طاي لم يسمح له ان ياكل بومبون. لم يسمح له ان mulappas Ma võisin midagi soovida Sumi an atamanna li sheian Sumi hali an atamanna li sheian Ma võisin endale kleidi osta Sumi hali an ashtari li thawban Sumi an ashtari li thawban ما ويسي نهى شوكولاتي ودتا سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتا سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتا توحتسي تسالنك السودساتة هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ توختيسيتسا هايكلا هل سمح لك أن تشرب بيره في المستشفى هل سمح لك أن تشرب بيره في المستشفى توختيسيتسا كويرا هوتيللي كااسا هل سمح لك ان تدخل معك الكلب إلى الفندق هل سمح لك ان تدخل معك الكلب الى الفندق